أتزورته كلاما ولكن لعلي أعرج على ما قال الشيخ في قضية الرضا من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول ربي جل جلاله ذكر الأمور لدائما ما ترضينا قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف تخاف فإذا خفت ما ترضى. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فتلقى ملك عنده ثمرات وعنده لكنه خايف دائما خايف يخسر خايف يصير خايف وتلقى واحد تاجر برضه خايف وتلقى واحد فقير لكن مرتاح فتلقى هالأمور هذه لابد أقسم ربي جل جلاله أنه سيصيبك إن فاتك هذا نهشك هذا ثم تأتي بين الآلام هذه ومصادر الألم تأتي كلمة غريبة تقلب هذه المساوئ وهذه الأمور لتقض مضاجعنا وبشر سبحان الله أي بشارة بين وسط هذه الأمور المؤلمة خوف وإني بفقد أحد أولادي أي بشارة أي بشارة بين هذه الأمور البلاء لمن لكل الناس مؤمنهم كافرهم فاسقهم فاجرهم صالحهم تقيهم لكن البشارة ت... البلاء لكل الناس البشارة ليست لكل الناس ثم خرجت هذه الكلمة من بين هذه الآلام بأمل عظيم وبشر منهم وبشر الصابرين الواحد يقول الحمد لله أنا صابر وهو تلقى متجزع فوصف الله من هم هؤلاء الصابرون قال الذين ما أجمل القرآن سيؤلمك ويفصل وكل شيء فصلناه تفصيلا يقول سأعلمك حتى تقيس هل أنت منهم أو لا الذين إذا أصابتهم مصيبا قلت له ولدك مات أصابت مصيبة قلت لا سجارتك كلها خسرت الأسهم أصابتهم مصيبا مباشرة هو جاهز راضي قالوا إنا لله يقول أصلا هي من عند الله واللي قدر يأخذها الله وإنا إليه راجعون يقول ما انتهت القضية فقدت ولدي إن رضيت سأعوض ببيت في الجنة إذا وإنا إليه راجعون لو قلت لأحد الأخوة أو أحد الأخوات تعال خذ شيك بمليون ثم أعطيتها شيك بمليار ثم أعطيتها شيك بخمسة مليار ثم جئت يوم من الأيام وأخذت منها عشرة ريال أو دينار أو عشرة جنيه إيش بيقول أنا مغرقة بالملايين وأخذت عشرة إيش بيقول إيش بيقول يا جماعة إيش بيقول بيقول حلالك تفداك بل ما أخذ شيء خذ هذه النار الله فما أخذ الله عز وجل أقل بكثير مما أعطاك فيقول هؤلاء من إيمانهم أني أنا مغر... مغ... أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة واللي ما تشوفه أكثر من اللي تشوفه قال الله هؤلاء لهم قضية إيش لهم يا ربي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إيش لهم يا ربي هؤلاء ما لهم عندك أولئك ما أثقل كلام الله وما أعظم كلام الله إذا نزل بالقلوب أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحما وأولئك هم المهتدون شوف لما جاءت الصلوات والرحمة يعني نبذت وبددت جميع الأحزان ايش الآية اللي بعدها سنختم بهذه الآية ايش الآية اللي بعدها إن الصفا والمروة من شعائر الله أكثر الأئمة أئمة المساجد اليوم إذا قال وأولئك هم المهتدون قال الله أكبر لأنه يحس ويشعر أن الآية اللي بعدها ليس لها علاقة بالأولى والله لو فتشت في كتاب الله طولا وعرضا من الفاتحة إلى الناس لن تجد آية مؤنسب أن تأتي بعد هذا الكلام العظيم أحسن من إن الصفا والمروة من شعائر الله إيش يعني كيف هذا كلام الله كتاب ألف لامراء كتاب أحكمت آياته كل آية ثم فصلت من لدن حكيم خبير إيش علاقة إن الصفا والمروى بقضايا إن الله يبشرني ويرضيني ويخفف علي آلام الخوف والجوع ونقص الأموال الأنف بل يغير لك الدنيا سبحانه إذا رضيت به جل جلاله وهو الغني ونحن الفقراء إن الصفا والمروى من وين جتنا قصة الصفا والمروى يا جماعة من هاجر؟ وإسماعيل وإبراهيم والله هذه المشاكل كلها والمصائب كلها والبلاءات كلها وقعت عليهم في ذاك الوادي ونبلونكم بشيء من الخوف كانوا خايفين ما عندهم شيء خاذين من كل شيء بشيء من الخوف والجوع ما عندهم ثمرات ولا شيء ونقص من الأموال ما في مال لو في مال ما في شيء تشتريه أصلا والأنفس كانوا ثلاثة وتركهم إبراهيم عليه السلام بقي قال والأنفس والثمرات لما لحقت بإبراهيم عليه السلام تركهم راح فلحقت به قالت يا إبراهيم لمن تتركنا ولا يجيبها عليه السلام يا إبراهيم لمن تتركنا أنا والطفل ما عندنا احد ولا معين لمن تتركنا قالت ي Scotland تعرف انه مستحيل يفعلها الا اذا امره احد بس قالت الله أمرك بهذا الله قال روحوا خلهم قال اللهم نعم ايش قالت قالت طيب تجيبنا فيها تورطنا تزوجني وتأخذني من مكاني لا لا لا لا قالت الله قال الله قالت اذهب فوالله لن يضيعنا رضيت لما لم رضيت رضيت بكل الألام هذه لما رضيت ماذا فعل الله عز وجل قال ابنهم الأمور والمشاء والمصائب كلها ما هو إلى يعني من مصيبة إلى لا مصيبة لا من مصيبة إلى فتح من الله عز وجل تعال راجع معي الآية بسرعة في هذه الثواني ولنبلو أنكم بشيء من الخوف هذا الوادي كان أخوف مكان في العالم اليوم مو مؤمن أأمن مكان حتى الحمامة تأتي عندها ما تطير في الكويت تطير في الرياض تطير في مصر تطير هنا في مكة لا تطير آمنة حتى الجذع الشجرة ما ما يقطع والخوف اليوم في خوف, خوف والجوع اليوم في جوع في مكة أولم نمكن لهم حرم آمنا يجبى تكفل الله ما دام رضيت بنقلب لها الجوع إلى يجبى إليه ثمرات وكل شيء جوع خوف جوع نقص من الأموال اليوم أغلى متر في الأرض وين في باريس ولا في مكة كل ما اقترف من مكان العائل الراضية هذه كل ما ازداد سعر المتر وصار الإنسان ع غا ويعني كسب أكثر مكاسب والخوف ونقص من الأموال والأنفس اليوم في نقص أنفس في مكة ما تلقى مكان فاجعل أفئدة من الناس يتهوئ إليه آ حتى لو ما يلقى إلا رجال يجي يمشي على رجلين وعلى كل ضامر يأتين فالله قادر أن يقلب لك كل حياتك إذا رضيت وإذا ما رضيت ما رضيه فله رضا ومن سخط عليه السخط أسأل الله جل جلاله أن يبلغكم أعظم مما كان في الحسبان أن نقول وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم من فضله وأن يفرغ علينا الإيمان واليقين والتوكل والرضا إفراغا إن ربي على ذلك قدير وأصلي وأسلم على خير من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام سامحونا على الإطالة